لا يا أبو الرادا للمنا قد شدا هاديرا مزبيدا قد تخطى المدى حاملا روحاه للعلا منشدا سائلا رباه أن يرى الموعدا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 سائلا ربه ان يرى الموعدا ان يرى الموعدا